Feman, fapulet mawazin u u u u u u u u u u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 ما عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين وقاسمهما انيلكما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 قال فيها تحلون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير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 انَّهُمْ مُتَّخِذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق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 teقولu على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون وَلَا ولا يستقدمون يا بني آدم إما يَنَّكُم مُّوسَىٰ مِنكُم يَقُصُّونَ عليكم آيَاتِي فَمَنِ اتقى وَأَصْلَحَ فَلَا خوف عليهم فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عن هؤلاء أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته Ula i kajanelu um nasibu um kitab. Hatta Idaja daja atu solunaya tawa fauna umkalu eina ma kuntum tadrona mindo nila hi kalu على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمين قد خلت منهم قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يظلونا فآتهم عذابا ضعفا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 Takula hum abubus sama i walejedrono na ljenna. Walejedrono na ljenna jamalufi samil kiałto. Lahum من وَمِنْ ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم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 فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّانَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِٱلْءَاخِرَةِ كَٰفِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصرهم تلقا أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسمائهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمنتم لا ينالهم الله برحمه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 هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسواه من قبل قد جاءت <الترسل> ربنا بالحق فهل لنا, <من شفعى> <فهل لنا من فَعَافَ يَشْفَعُ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات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 يَشْكُرُونَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ لنراك في ظلال مبين قال يا قوم ليس بي ظلالة ولكني رسول من رب العالمين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 فَاعْبُدُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 بعد عاد وبوءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا, من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا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 قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إن بالذي الذي به كافرون فعقروا ناقة واتعوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم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 العالمين tym momencie, gdy wierzymy w to, że wierzymy قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فإن جئناه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين وأنطنا عليهم.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 كَمَبَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا كَيْلَ وَالْمِيزَانِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكم إِن اذ كنتم وَلَا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به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 قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِنَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا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 الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمْ خَاسِرِينَ فَتَوَلَّى عنهم وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إن إلا أخذنا أهلها بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفو وقالوا قد مس آباءنا الظراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون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 فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِي الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّוَنَشَآءُ وَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ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 Kذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا الى فرعون وملائه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيق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 تَأْتِي بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إن كنت من الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ مبين وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ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 قال نعم وإنكم لمن المقررين قالوا يا موسى إما أن تلقى أن نكون نحن الملقين قال ألقوا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 قال فرعون اامنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه إن هذا دينتي لتخرج منها أهلها فسوف تعلم لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أصلب أجمعين. قالوا إنَّ إِلَى رَبِّنَا مُقَلِّبُونَ وَمَا تنقم مِنَّا إِلَّا أن آمنا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رب Bene uh, afrygale na soberon wata wafena Wakal melamin komiferauna atazał serwakoma woli uf si فِي fil arozi waja zarakawa elihatek. Kole نستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده Wielu z nich jest w مِنْ znaleźć się w وَمِنْ بعد ما جئتنا. قال عسى أن يغلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون Fa iza jatumul tu sibu hum se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 أَلَمْ وَظْفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ Słyszę, وَقَعَ nie الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى tego, لَنَا رَبَّكَ بِمَا co عِنْدَكَ لَئِن الرِّجْزَ Ridzi zelenu لَكَ lakawa lenusilena maka bani isro eel. Felem hum وانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسودونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم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 فَلَمَّا metta, رَبُّهُ robu, lińcze bali, وَخَرَّ مُوسَى taka, فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا Uspofajtu kalan na sibiris lati, wabi kalami, fachutma, etajtu kawakumina, szakirin. لَهُ في الألواح <سؤال>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 nie ubi her. Wa e ro kule a iet ila u كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من Badzi, himin huli, himaj, jellan, jasadala hu hua. anna hule, ukalimu hu, walaj, dihim sabile. Ittachatu hua, Walam. ما سقط في ايديهم وراءوا انهم قد ضلوا قالوا رجع موسى pa قومه róbe na قال polebiksem, ما wtuni, من بعدي amor, robikum, ربكم wal, wal, wal, wal, wal, قال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 Właśnie سَكَتَ mu się w tym samym momencie, gdy przyjmowała mu się w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 Wina, hodena ilek. Ola, de bia uslibu bii Asha echa. wasiat, kulla xej. Fesa, ektubu heli lady na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 الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات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 فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه Panie Komisarzu, الذي Komisarzu, رسول الله اليكم جميعا الذي له كل السماوات والارض لا اله الا هو ويميت بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه اثنتين عشرة أسباطا أمما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 وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُونُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ الْبَابَ سجداً تغفر لَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الذين ظلموا منهم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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ wazbolletum, wazbolletum, wazbolletum, wazbolletum, wazbolletum, wazbolletum, wazbolletum, wazbolletum, wazbolletum, wazbolletum, مَن i ذَكِرُهُ أَن جئنا الذين ينهون وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بما كانوا يفسقون فلما Uanu kulna lahum ku Wa izta adzena robuka lejaba fan na alejim ila وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَعَنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالْسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوه ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون أفلا تعقلون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 خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم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 Wy يعدلون والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون Natomiast لهم Yemen jazdy w tym momencie, gdybym się nie zgodził, فِي była فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل in, علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ame, في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا إِلَّا نذير وبشير لقوم الذي خلقكم من نفس wątpliwości, وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شِرْكًا فِيمَا آتَاهُمَا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 Federu wum, lakum, inkum, tum, swordy rhin. Łahum, arużunuj, jamsunabiha. Łahum, ajidij, jabłotli, jesunabiha. Łahum, aju, nouj, jabłotli, swordy rhin. Amlahum لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ان وليي الله الذي نزل الكتاب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 Wata يَنْظُرُونَ Vorona وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وأمر بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وإما ينزغن Mina Shaytoni na złum, fastaj zbilla, inna huza miunalim, inna lady na i demasa وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتت Siedzącym jestem, którzy są w stanie zbliżać się do